الله أكبر كلما صوت القلب غرّدا الله أكبر كلما صدح الرصاص وسرّدا أمّاه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أُمَّهُ إِنِّي ذَاهِبٌ لِلْخُلْدِ لَنْ أَتَرَدَّدَ أُمَّهُ لَا تبكي عَلَيَّ إِذَا سَقَطْتُ مَمْدَدَ فَالْمَوْتُ لَيْسَ يُخِيفُنِي وَمَنَايَ أَنْ أُسْتَشْهَدَ فَالْمَوْتُ لَيْسَ يُخِيفُنِي ومناي أن أستاشهدا الله أكبر كلما صوت القنابل غردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وزغردا الله أكبر لن تضيع دماء اخواني سدا فالنصر اقبل ضاحكا والحق زاد توقدا فالنصر اقبل ضاحكا والحق أرض المعارك والفدى نأبى الصغارة ولو أعد الظالمون لنا المدى نأبى إلى الطغاة الحاقدين على الهدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى الحاق no